الحمد لله الحمد لله الذي أنشى فلقه وضره وقسم أحوال عباده ظنى وخضره وأنزل الماء وشق ما السره أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجره وأثبل على العاصين فكره هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السره ولا يظيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سره هو سبحانه الذي سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأملاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيسانها والأرض وسكانها. وَمَا إِلَهَ سِوَاهُ إِنَّهُ يَسْتَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَسْطُغُونَ تَسْبِيحًا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الرَّحْمَةُ الْمُهْدَاةُ وَالنِّعْمَةُ الْمُهْدَاةُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاقْتَفَى أَثَرَ وَسَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما روى البقاتي في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غسوة ذات الرقاع خرج في غسوة ذات الرقاع فنمك أفل راجعين من هذه الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راجعون من غزوة خيبر من غزوة خيبر قام هذا الغلام ثم أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضعه على الجابة فما كان هذا الرحل يستقر على الزابة خدمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلق سامن على هذا الغنام لا يدرون من أطلقه أطلق على هذا الغنام فوقع في صدره فمات من ساعده فلما مات كبر السلمون وقالوا الله أجبر هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة غلام قتل وهو راجع من الجهادة ثم إنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في خدمة الدين في سبيل الله وترك أهله وماله قالوا هنيئا له الشهادة هل له الجنة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبأ من الوحي بما لا ينبؤون قال لهم ماذا شهادة جنة كلا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لله إن الشملة التي غلها يعني الرداء الذي سرقهم من الغنيمة مبنى سقط. قال إن الشملة التي غلها لا عليه نارا. لا عليه نارا. فلما سنع الصحابة ذلك مضى أحدهم ثم جاء شراك من نعن أو شراكين فوضعهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان سرقهما من الغنيمة فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار يعني أنك لو أنفستهما عندك لكانت هذه حسبك من النار وقال آنة بن مالك رضي الله تعال عنه كما عند البخاريين قال وهو يكلم التابعين وحسبك بهم عبادة وزهدا وورعا يقول لهم إنكم تعملون أعمالا هي أدف في أعينكم من الشعر تعملون أعمالا محرمة ترونها معافية صغيرة هي أدف في أعينكم من الشعر كنا نعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات يعني من المهلكات وذكر الله عز وجل فريقا من الناس وقعوا في معاق ثم تساهلوا بها وتهاونوا بأثرها فقال جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وذكر لما بن الجوزي في كتابه المنزل أن أحد الصالحين مات فلما مات رآه بعد تلاميذه بعد موته بسنة كاملة رأه في المرام قال فسألته وقلت ما هي شيء ماذا فعل الله تعالى بك فقال الشيخ الآن انتهيت من الحساب عن معصية من معاصي قال وما تلك المعصية التي قد قضيت سنة كاملة تحاسب عليها وتسجر وتنهر ما هذه المعصية فقال الشيخ مررت على حزمة تبن مربوطة على خمار وقد دخل صاحبها بحاجة إلى حانون إلى دكان فاستللت منها عودا أتخلل به أخلل به أسناني فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه أسأل من سنة لما أخذته بغير حقه وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن بعضهم رؤيا بعد منامه بزمن فقيل له يا فلان من بعد موته رؤيا بزمن فقيل له يا فلان قال له الرائي يا فنان ماذا فعل الله عز وجل بك فقال أنا قد أمر الله تعالى بي إلى الجنة والحمد لله لكنني محبوس عنها إلى الآن بإبرة استعرتها قبل موتي ولم أردها أيها الأحبة الكرام إن تسافل بعض الناس ببعض المعامل الصغار وإذا ذكروا أو تجروا لم ينتبهوا إلى هذا الكلام وقال قائلهم الناس يفعلون أعظم مما يفعل فإن صحته عن نظر حرام قال لك أنا ما فعلت شيئا الناس يفعلون أعظم من ذلك وإن نصحته عن سمع الحرام. احتج إليك بمثل هذا وقال لك الناس يفعلون أعظم من ذلك وإن نصحته عن مال محرم قال لك الناس يأكلون أكثر من ذلك وأنا ما أكلت إلا ريالات معجودة والله عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ومنها نتعظم الله تعالى في نفسه أقبل على المعاصي والمخالفات دون أن ينظر في عظمة من عصى وهو قد عصى رب السماوات والأرض جل جلاله ولقد أخبر الله عز وجل عن عظمته في كتابه فقال سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنجادا ذلك رب العالمين وجعل فيها روابية من فوقها وذارك فيها وقدر فيها أقواتها ثم ذكر الله تعالى الآيات في تعظيم قدره جل وعلا ثم قال في آخر هذه الآيات من سورة فصلت فإن استكبروا فإن استكبروا فقل أنذر فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ولبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤظم قدر ربه جل وعلا لقلوب أفحاقه فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل غيرنا هؤلاء العباد هم والله أكثر منا عددا وأعظم منا خوفا وتعبدا فلقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أن في السماء بيتا يسمى بالبيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إلى يوم القيامة كل يوم يدخله سبعون ألف ملك فبالله عليكم كم يبلغ عدد هؤلاء الملائكة وروا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انني ارى ما لا ترينه وأسمع. ما لا تسمعون إن السماء أططت يعني إن السماء تقلت من ما فوقها فلماذا تقلت السماء ما الذي أسقل السماء قال إن السماء أططت وحق لها أن تأط يحق لها أن تتقل فمن الذي أسقل السماء قال صلى الله عليه وسلم ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبتيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات يعني الصرقات والفلوات تجأرون إلى الله عز وجل وأخرج المروزين بإثناء الحسنة كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملائكة صفوه مُذْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صبوب قائمون يصلون مُذْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يَنْصَلِفُوا عَنْ مَصَافِهِمْ وَلَا يَنْصَلِفُونَ عَنْهَا إِلَى يُوْمِ الْقِيَامَةِ وملائكة سجود لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وملائكة ركوع لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبال جل جلاله قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هم كانوا صافين يصلون وآخرون كانوا راكعين وفريق ثالث هم ساجدون ومع ذلك مع كثرة هذه العبادة والخوف والتعبد والتزهد والخشوع إذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله بكوا وقالوا سبحانك ما أبدنا تحق عبادتك أيها الأحزة الكرام إن تعظيم الله جل وعلا في نفوسنا هو الذي يدفعنا إلى الطاعات ويسجرنا عن المعاصي والمخالفات لذا لما ذكر الله تعالى فريقا من الناس وقعوا في المعاصي بين الله تعالى سبب معصيتهم وقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره السبب في أنهم وقعوا في المعصية وتساهلوا في الطاعة وقصروا في الطلوات والعبادات أنهم ما قدر الله تعالى حق قدره لم يكن السبب جهدهم بالدين ولم يكن السبب كثرة المشاغل ولم يكن السبب ضيق الأوآك عليهم أو فقرهم كلا بل السبب الأعظم والأكبر ما ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أيها الأحبة الكرام وكما أنه لا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئا من المعاصي فيقع فيها كذلك لا ينبغي أن يحتقر شيئا من الطاعات فلا يقدم عليها فبعض الناس إذا أولد بالصدقه ثم نظر فإذا هو لا يستطيع أن يتصدق إلا بريال أو بنصده فإنه يقول هذا ماذا يمفع ولن يقدم ولن يؤخر سننأفع له وبعض الناس إذا حدسته بصلاة الليل وقلت له إنه يسليك أن تصلي ولو ركعة واحدة وفرا قال لك كلا إما أن أصلي ثلاث ركعات أو خمس أو سبع ركعات وإلا فلن أصلي ركعة واحدة ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما أن محقرات الذنوب تهلك العبد يوم القيامة كذلك فإن محقرات الأعمال الصالحة وهي الأعمال الصغيرة اليسيرة تنفع العبد وترفع درجته يوم القيامة فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رئيس رجلا يتقلب بالجنة رجلا يتقلب في الجنة فما الذي أدخله إلى الجنة هل قتل في سبيل الله تهيدا كلا هل تصدق بماله كله في سبيل الله كلا هل كان ضارا بوالده حتى الممات كلا هل كان خطيبا يفند أعواد المنابر أو محدثا يعظ الناس ويدكرهم أو إماما يصلي بالناس ويجلهم على الخير أو داعية موفقة كلا لم يكن كذلك فمن الذي أدخله إلى الجنة؟ من الذي صيره إلى تلك الدار التي تتقطع النفوس شوقا إليها؟ من الذي أدخله إلى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم في ديان السبب بذلك قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغطن شوك أزاهه عن طريق المسلمين رجل من عامة الناس يمشي في طريق فرأى غصر شوك في وسط الطريق فأمسكه بطرف عقبئه ثم أزاقه عن طريق المسلمين وأكمل مشيه فغفر الله تعالى له بذلك بل الأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا من بني إسرائيل والبغي أعظم من المرأة الزانية هي التي تزني مع فلال والذنان والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف وتأخذ مالا على ذلك ففعلها محرم والمال الذي تكتسبه من ذلك محرم والطعام الذي تدخله إلى جوفها من هذا المال محرم فهي في ظلمة على ظلمة ومعصية على معصية حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها وقف علينا شأنها فكان لها في ذلك شأن عجيب قال صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بري يمدني اسرائيل تمشي في طريق اذ اصابها العقص فنزلت الى ذئر فسريبت من الماء ثم صعدت إذا بكلب يأكل الترى من شدة العطش كان الماء يتقاطر من يديها وفمها فيرطب الترى ويصبح طينا يسيرا فيأتي هذا الكلب لشدة العطش ويأكلها بالطين حتى يروي ضمأه وما يبني عنه ذلك شيئا وهو لا يستطيع أن ينزل في الزئر ولا أن يمسك الحبل والرشاء فيخرج الماء بالذلو نظرت هذه البغي هذه المومس هذه الفاجرة نظرت إلى هذا الكلب فقالت لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني من العطش ثم نزلت في الذئر ومن خفها ماء ثم صعدت وأتقت هذا الكلب قال صلى الله عليه وسلم فنظر الله تعالى إليها فغفر لها غفر لهذه الباجرة المومس الفاجرة بماذا؟ بسقيها لمسلم، بسقيها لآب للزاهد، بصلاته في الليل، وصيامها في النهار، وجهاده في سبيل الله. كلا. لم يغفر لها بسبب ذلك وإنما بسقيها لكلب عرشان فتفر الله تعالى لها فأدخلها الجنة وأخبرت عائشة كما في صحيح مسلم أنها كانت في بيتها فأتتها مسكينة معها ابنتان لها صغيرتان قالت عائشة فطرقت المسكينة علي الباب وقالت والله يا أم المؤمنين إني منذ ثلاثة أيام ما دخل إلى جوفي طعام ولا إلى بطول بالتاي ولا ولا إلى بطول بالتاي طعام ما هل عندك من طعام قالت عائشة فدخلت إلى البيت ثم أخذت ألثم طعاما فلم أجد إلا ثلاثة مرات لم تجد أكياساً من الأرز ولا أكياساً من الدقيق والطحين ولم تجد شيئا من الطعام إلا ثلاث تمرات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم عائشة أخذت هذه الثلاث تمرات ثم أعطتها لهذه الأم. فأخذت الأم ثمرة وأعطتها لابنتها التي عن يليلها والثمرة الثانية أعطتها لابنتها التي عن يسارها ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها فكانت الابنتان لفرص الجوع الذي قد أصابهما منذ ثالثة أيام أسرع إلى ثمرتهما من الأم إلى ثمرتها فكل واحدة من البنتين الصغيرتين أكلت تمرتها ثم رفعت البنتان يديهما إلى أمهما تريدان التمرة التي في يدها فلما رفعت الأم التمرة إلى ثمها سيد البنتان تستجيانها التمرة وآئسة تنظر فكانت الأم بين حرارة الجوع التي تقطع بطنها وبين عاطفة الأمومة التي تشغل فؤادها فما كان منها إلا أن شقت هذه السمرة نصفين ثم أعطت هذه نصفا وأعطت الأخرى نصفا وبقيت هي جائعة تطوي على جوعها ثم ذهبت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بذلك فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله قد أوجب لها بها الجنة أوجب لها بشك هذه السهرة أن تسول جنة العرضها السماوات والأرض نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من يسارعون إلى الخيرات وينتهون عن المنكرات أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم ولكم كل دم فاستغفره وتوب إليه إنه الله الغفور الرحيم الحمد لله على نحن نساء تشذر على توفيقه وامتلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسوله الداعي إلى رضائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على أنهه واختفى أثاره والسنة سنة إلى يوم الدين أما بعد أيها الإرخوة الكرام فلقد أخبرنا الله عز وجدة عاقبة التساغل بالجنوب والإكبار على المعاصي والمطالفات وأكبر الله جل وعلا أن الوقوع في المعاطي سبب لندون العقوبات على أهل الأرض مسلمهم وكافرهم فقال سبحانه وتعالى وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أطبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أموتكم هو من عند أموتكم بسبب المخالفات التي تفعون أنتم فيها وإنما النظر في المصائف التي تنزل بالأشهار من أمراض أو غيرها علم أن العبد إذا نسلت به المصيبة لازمهم أن يرجع إلى ربه وأن يسل بين يدي ربه جلس وعلا وأن ينكسر بين يدي الله تعالى ويكوب أولا عن معاصيه التي وقع فيها وما ينزل بأمتنا اليوم من ظل وهوانه على جميع الأطعمة والأماكن. يعلم الأبد منا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أفسهم يظلمون. ما يلبون وما وما تنظر في بلد من بلدان المسلمين إلا وجد أصحابه كالطير مقصوفا جناحه. ألق نظرك يمنا ويسرى، وتم الإسلام وصفعها. فلماذا وقع ذلك؟ لما نهزم المسلمون في معركة رفزة تكلم بعضهم وقالوا كيف يهزمنا ربنا عز وجل ونحن الصائمون القائمون نحن المصلون المتهجدون المتصدقون، وأولئك الذين يعبدون اللات والعزة وهبل. ينصرون علينا فأنزل الله عز وجل عليهم قوله متعالى فربنا ليس عنده محاذا وليس عنده تحيز لأحد الدين واحد من نفر الدين نصر ومن خذل الدين خذله فقال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة أولما هجمتم في وحدث قد أصبتم مثليها أنتم فاجبألتم معاقي أكبر من هذه المصيبة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله هو من عندي أمضتكم بسبب ما وقعتم فيه أنزلنا بكم هذه لها وهذا الزل والمطائب وصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبا يعثم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر يعني رضي أحدكم بما يكتسب من مال بسبب العينة والعين هو هو بيع فيه شبه الربا ورضيتم بالزرع رضي أحدكم بتكبير الوثاء وتكبير الطعام وأخذتم أذناب البقر صرف أحدكم همته إلى شرعي وأرضه قال صلى الله عليه وسلم مبينا الأثر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلم لا ينزعه عنكم حتى تراجع دينكم فأي ظل قد وصلت إليه الأمة اليوم بسبب رموعها بالرها وتزاهلها بالنظر الحرام وتقليدها للكبار ومواناتها للنصارى وخذها للمسلمين أي ذل وصل إليه الأمة اليوم لكننا مع ذلك لا نزال نشعر بمصيص الأمن يقع في أمتنا برقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ناصر دينه وكتابه وأن الحق منصور لكن الحق مزحنا قبل ذلك فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وأخبر الله عز وجل أن النصر يكون للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى ولينصر من الله من ينصره إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبتنا أنا ورسلي فالغلبة لله عز وجل ولرسله ولأجباعه إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغتنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا, يترك ولا يدعو الله بيت مدر ولا وضر لا يدعو بيتا مبنيا من الحجار ولا بيتا مبنيا من الخيام والشعر لا يدع الله بيت مدر ولا وضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به إذرا وذلا يذل الله سآلا به الشرك وقال الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون حلافة على منهاج النبوة ثم تكون حلافة أنا منهاج النبوة صدق الصادق صلى الله عليه وسلم فنحن ينتظر اللقاء من السماء لغبنا عز وجل ولكن لا يأتي النصر ونحن قاعدون إلا نربي رب أولادنا على الدين نحفظهم القرآن ولم ترع المحرمات وتمسر المساجد بالمصلين في صلاة الفجر والعفر والمغرب والعشاء والعشاء والظهر إذا مسر المساجد بالمصلين ورضي الناس بربهم جل وعلا وصدق دينهم عندها حياة النصر لأن الله عز وجل ولا ينصرن الله لم يقل ولا الله المسلمين كلا وإنما قاد ينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز فإذا رضمن ربنا وقوم لا فإن النصر يأتي من الله جل وعلا وقد يقول بعض الناس إن الأمة قد وصلت في هذا الزمان إلى ذل وحوار لا مركع عنه، ولا ملاص عنه، ولا مفك منهم إلا بأمر يأتي من السماء بأمر عظيم فأقول إنما النظر في التاريخ وجد أن الأمة قد وصلت في حكبة من تاريخها إلى ذل أعظم من هذا الذل الذي وصلت إليه أمةنا. ذكر الإمام ابن كثير أنه في عام 656 جاء المغول جاء السكار. فغزوا بلاد الإسلام وقصدوا دار الحلافة في بغداد جاؤوا بجيش كالسيل يسير كالليل جاؤوا حتى نزلوا في بغداد قال فمكتوا فيها أربعين يوما يقتلون الناس بالسكاتين والحجارة والسيوم والرماح يستعملون جميع أنواع القتل وليس لهم شغل خلال هذه الأربعين يوما إلا القتل بها هؤلاء المسلمين قال فلما تهرب الناس منهم جعلوا يسمونه بكل مكان حتى اختبأ الناس في حفر المقابر وفي حفر وفي حفر المجاري وفي حفر الغائط وغير ذلك اختبأ الناس حتى إنهم لا يخرجون قتلا مع زوجته وبناته وأولاده فيذهبون بهم المقبرة فيختبرون فورة العظيمة. في أهم جميعا مما يكونهم في هذه الحضر قال ابن كثير فلما انتهت الأربعون يوما قصي من قتل من المسلمين خلالها فإذا قد قتلوا خلالها ألف ألف وثمانمائة ألف يعني قتلوا مليون وثمانمائة ألف مسلم كلهم قتلوا على أيدي الستار قال فلما انقضت الأربعون يوما وخرج الستار من بغداد ونوذي في بغداد بالأمان خرج الذين كانوا يستبعون في حفر المقابر وفي المطامير وفي حفر الخائط وغيرها خرجوا فإذا هم شأنهم موتى نشروا من قبورهم قال فلم يلبث أن الوباء بسبب الجثث التي ملقيت في كل مكان وأصابها المطر والشن فخرج الوباء فلم يلبث هؤلاء الذين نجوا لم يلبثوا حتى ماتوا فلحق الآخر بالأول واجتمعوا تحت السراء ولا يعني بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى الله لا إله إلاه له الأسماء المسنى ثم بعدها نصر الله تعالى المسلمين ونفي المسلمون ذلك المصيبة وأجعل الإسلام عزه وتمكينه لماذا لما حاسب المسلمون أنفسهم عاد إليهم عزهم وتمكينهم وما يقع في البناز اليوم من تثريت المقدسات المسلمين أو حرق لمساجدهم أو أسك لأعراض المسلمات كله هو الله وربنا عز وجل ينظر إلينا إذن لماذا لا ينصرنا الله أليس الله عز وجل يرانا يرى المسلمة التي يبتك عرضها ويرى الطفل الذي يمثل بجسده ويرى المسجد الذي يبتم هجمه ويرى البناء وهي تست ويرى الدماء وهي تصفك ويرى البناء وهي تخربه هل الله عز وجل غافل عن ذلك كلا فهو لا يغفل ولا ينام هل الله عز وجل آجز عن نصرتهم كلا وهو سبحانه الموي العزيز هل هؤلاء كفاء هل اليهود أحب إلى الله تعالى من المسلمين فيؤيز اليهود ويهمل المسلمين كلا فليهود شر خلق الله تعالى والمسلمون أحب إلى الله منهم إذن لماذا لا الله لماذا يرى الأمة تمثل ويرى النساء تنتك وأعراضها ويرى الجثة في الشوارع تلقا والناس يبكون والنساء تستغيث والأصفال فرعا في الشوارع والطفل يدري لا يجد أمه ولا أباه والله عز وجل يرى ذلك فلماذا لا ينقلون الله لماذا يتأخر النصر كله هو من عند يومكم قل هو من عندي أنفسكم إن من نظر في حالنا وجد أن عندنا من التشقّد بالكفار ومن النظر إلى الكفار ومتابعة أخبارهم يشغل شبابنا أنفسهم بمشاهدة المباريات ومعرفة الفريق الأولي الكافر وأنه نقر على الفريق الآخر أما بناتنا انظر إلى فئات منهم بالأسماء وانظر إلى ما يقع منهن من المنكرات وانظر إلى المتراجع كم الناس اليوم يترك الصلاة. وارك الصلاة كما هو معلوم كفر مخرج من الملة فبالله عليكم هل نحن جيل نسأل من قرن الله عز وجل هل يكون النصر على أيدي أمثالنا أم يكون على أيدي أمثال من النصر هذا الدين وقاموا بالشريعة نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع شريعته وأن يطلح قلوبنا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذوا الشرك والمتلكين وتنبر أعداء أعداء أسنين اللهم تعال بلاد المسلمين آمن ثمتنا إن يغفر فيها بالمعروف وإنها فيها على المنكر وتفارق فيها كلمة الحق لا يخشى قائل ما فيك لو ترى اللهم انظر المجاهدين في كل مكان. اللهم انظرهم في الشيطان. وانصرهم في الصين وانصرهم في جنوب الفلسين والمجميع اللهم وانصرهم في أثيوبيا اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم تسد رميهم وتبقى اخداءهم وطوب آراءهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم. اللهم وطوي ضعفهم وسد جوعتهم واحمل حابيهم واكف عاليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل بأسك وعذابك باليهود وأنزل بأسك وعذابك بالغروس للظالمين اللهم لا ترفع لرابون اليهود راية لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن حظهم آية اللهم سلط عليهم جنود السماء بقدرتك وجنود الأرض بأغمتك اللهم عليك باليهود اللهم شتد شملهم وخرّب جمعهم وجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز اللهم اقيم في بلادتي على الجهاد اللهم اقيم فيها على الجهاد اللهم اقيم فيها علم الجهاد واجعل ما يقع في هذه الايام نصرة للمسلمين واحياء للغافلين واقامة واطبام لراية المجاهدين يا قوي يا عزيز اللهم ولا تحرمنا اجرهم ولا تبتلينا بعدهم فيغفر لنا ولهم وتجعل